يا أيها الشهيد يا طاهر ردي ما أبشر بيوم عيد للروح في السماء يا أيها الشهيد يا طاهر ردي ما أبشر بيوم عيد للروح في السماء نم نومة هنيه يا زينت الرجال نمنومه هنيه الرجال دماؤك تعطر الرمال يا أيها شرب يوم عين للروح في السماء الحور في انتظارك والنور والملائك الحور في انتظارك والنور والملائك فسعد بخير دار فسعد بخير دار أيها الشهيد يا طاهر الدماء أبشر بيوم عين للروح في السماء قدمت للرحمن الروح بإطمئنان وقلبك العمران الخير والإيمان قدمت للرحمن Kalbük alımlar, bilxiir ve iman. Ya eyiha şehid, abşir biyom giz.